وموضوعها كما هو في علمك القيمة التشريعية لمقاصد الشريعة. فبعد أن وقفت أيها الأخ الكريم في الحصة السابقة على العلاقة بين لفظ المقصد ولفظ المقصود ورأيت كيف تعامل القدامى مع معنى المقاصد وكيف حاول المعاصرون صياغ حد علمي لمقاصد الشريعة وتبين لك تعدد قوالبهم اللفظية واجتمال عباراتهم على كل ما يمكن أن يصدق عليه اصطلاح المقاصد من حكم كلية أو سمات إجمالية أو جزئية أعرفها لك في موضعها بما يشفي غليلك ويسهل عليك مقصودك إن شاء الله حصة اليوم بناؤها المنهجي على نقطتين اثنتين الأولى تأصير العمل بمقاصد الشريعة والمراد بمعنى التأصيل هنا أن أدلك على بعض الاستدلالات التي يمكن أن تستدل بها على مراعاة المقاصد والعمل بها من كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفقه الصحابة وفقه التابعين ونبدأ بالقرآن الكريم فإنك إذا تأملت قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج علمت أن التيسير مقصد شرعي أو مقصد شرعي قصد إليه الشارع من تشريع أحكامه كما يستقر لديه أن أحكام هذه الشريعة وسائر المصالح التي أرادها الشارع الحكيم لخلقه دقها وجلها وإذا أردت مزيد فهم فقرأ قول الله تعالى إن الله يامر بالعدل والإحسان وإي تائذ القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فهذه الآية تؤصل لمقصد آخر من مقاصد الشريعة وهو مقصد العدل حيث يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه أجمع آية في كتاب الله لخير يمتثل وشر يجنب فتحصيل الخير مقصد ودفع الشر مقصد يزيدك تيقنا قول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد أحكام حيث يقول عن هذه الآية وأجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلها والزجر عن المفاسد بأسرها هذه الآية فإن الألف واللام في العدل والإحسان للعموم والاستغراق فلا يبقى من دق العدل وجله شيء إلا اندرج في أمره بالإحسان وكذلك الألف واللام في الفحشاء والمنكر والبغي عامة مستغرقة لأنواع الفواحش ولما ينكر من الأقوال والأعمال فتبين لك إذن أن العدل هو أحد المقاصد التي تنبني عليها أحكام الشريعة ومنه تتفرع سواء كانت كلية أو جزئية بل هو مصدر الاقتناع بمعقولية الشريعة وأحكامها وذلك بالارتباط الوثيق بين ما هو كلي وما هو جزئي وهو معيار تحقق المناسبة بين الأحكام والمعاني التي تدل عليها وإذا قرأت قول الإمام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين زاد يقينك فيما قلناه حيث يقول رحمه الله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 وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها إذن فاعتبار المقاصد أصل أصيل في القرآن الكريم كما هو في السنة لأنك إذا توجهت تلقاء السنة الفيت نبيك صلى الله عليه وسلم يقرر أحكاما تثبت لك أنه الرحمة المبشر بها في القرآن وفي الكتب السماوية الأخرى فهو عليه السلام يقول إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغضوة والروحة، وشيء من الدلجة، فأنت ترى أن هذا الحديث يؤصل لمقصد التيسير كما أصل له القرآن الكريم، وكما أصل للعدل الذي تندرج تحته جزئيات كثيرة لا حصر لها، فمقصد التيسير كان مراعا في كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجد فعلا منه عليه السلام خارج ما هو مخصوص به إلا ومبناه على التيسير الذي أخبر عنه المولى عز وجل فقد روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في صفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أصحابه الذين قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، لا يفتك أن تدرك المقصد من آخر كلاب بن مسعود لتدرك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت اجتهاداتهم وأفعالهم مبنية على مراعاة المقاصد فهذا الفاروق رضي الله عنه يدخل حائطا فيه حوض ومعه رجل فيسأل هذا الرجل صاحب الحوض فيقول يا صاحب الحوض هل تريد حوضك السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد السباع وترد علينا فترى كيف أن عمر رضي الله عنه لم يتكلف أن يسأل صاحب الحوض هل ترد حوضه السباع لأنه إذا علم ذلك شق عليه الأمر في استعمال ذلك الماء الذي في ذلك الحوض فيفوت عليه مقاصد كثيرة أخرى أما في زمن التابعين فعملهم بالمقاصد كان كعمل الصحابة لضوان الله عليهم بل إنه في هذا العهد بدأت ملامح تأصيل العمل بمقاصر الشريعة بم... يعني حينما أقول تأصيل بمعناه العلمي يعني وضع القواعد والضوابط التي يعمل بها في استنباط الأحكام وما يجب مراعاته من أمور تضمن سلامة تنزيل هذه الأحكام على الوقائع في عهد التابعين برزا برزت مدرسة أهل الحجاز الأثرية ومدرسة أهل العراقي التي تعتمد على الرأي والاجتهاد وبدأت تبرض ملامح الاعتماد على المقاصد الشرعية في عملية الاستنباط واعتبار المصالح والمفاسد جلبا ونفيا ودعني هنا أفتح لك قوسا أتناول فيه المعنى او معنى المدرسة الأثرية ومعنى مدرسة الرأي فمدرسة الأثر التي نشأت بالحجاز عولت على القرآن والسنة ومقاصدهما ثم على العمل بالاجتهاد بالرأي والمقاصد عند العذام النص بينما مدرسة الرأي اعتمدت على الاجتهاد العقلي والقياس أكثر من مدرسة الحديث والأثر وهذا التفاوت والاختلاف له مبرراته السياسية والاجتماعية والفكرية لأن العراق كان موطن ظهور الفرق المختلفة وانتشار الفتن والكذابين والوضعين وأرجو أن يسبق إلى ذهنك أن وصف أهل العراق بالرأي يحمل شينا او طعنا فيها بل إن هذه المدرسة تأسست على منهج عدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود كما اعتمدت مدرسة الحديث والأثر مثلا اجتهادات عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أجمعين. إذن فالتابعون لم يكونوا بدعا في عملهم بمقاصد الشريعة. ولا أريد هنا أن أنقل إليك أمثلة وتدقيقات. ولكن يكفيك أن أنقل إليك كلاماً للعلامة الحجوي المغربي الحجوي محمد الحجوي التعالبي في كتابه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي وهو يصف المنهج الفقهي للتابعي الكبير إبراهيم النخعي ويمكنك أن تعمم هذه الصورة على عصر التابعين حيث يقول رحمه الله كان ابراهيم النخعي يرى أن أحكام الشريعة معقولة المعنى مجتملة على مصالح راجعة إلى الأمة وأنها بنيت على أصول محكمة وعلل ضابطة تلك الحكم فهمت من الكتاب والسنة وشرعت الأحكام لأجلها لينتظم بها أمر الحياة، فكان يجتهد في معرفتها ليدير الحكم لأجلها حيثما دارت. عند هذا الحد تنتهي النقطة الأولى باستيفائها تحقيق المقصود الذي حدد لها، والمتمثل في أن تضع رابطا بين علم مقاصد الشريعة وأصوله التي قام عليها من كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفقه الصحابة والتابعين، والأئمة المعتبرين رضي الله عنهم أما النقطة الثانية في هذه الحصة فهي بيان أهمية المقاصد في استنباط الأحكام اعلم وفقني الله وإياك أن المقصود بالاستنباط استخراج الأحكام من أدلتها وهذا معنى أصول الفقه الذي هو عبارة عن أدلة هذه الأحكام والمسائل الكلية المبحوث فيها عن أصول أدلة هذه الأحكام كما هو في شرح الجلال على جمع الجوامع حيث جاء فيه والحاصل أن أصول الفقه هي المسائل الكلية المبحوث فيها عن أصول أدلته بأن تجعل تلك الأدلة المفردة كالأمر والنهي وما ذكر معه موضوعات لقضايا وتجعل تلك الأحوال محمولات لها هنا كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم وعلى هذا القياس فالأمر والنهي وما معهما موضوع علم الأصول لا نفسه إنما أتيتك بهذا النص كي تدرك معنى أصول الفقه وتعلم أننا حين نتحدث عن المقاصد فإننا نتحدث بالتبع عن وسائلها التي هي الأحكام والمقام لا يتسع أن نتناول دقائق التعريف بتوسع فيكفيك هنا أن تسجل المفاتيحة التي تعينك على ولوج أبواب هذا العلم وما يرتبط به قد تجد في نفسك سؤالا يفرض نفسه عليك تقول أنا كمسلم عادي لم أعد مرتبة العامة ولم أبلغ من فهم الدين ما يؤهلني لإدراك المقاصد الشرعية هل علي وجوبا معرفتها والبحث عنها في المسألة قولا. القول الأول ما ذهب إليه محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله من أنه ليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة لأن العامية لا يحسن ضبط المقاصد ولا تنزيلها لأنه ربما وضع المقصد في غير موضعه فانقلبت المصلحة إلى مفسده القول الثاني هو لأحد المعاصرين وهو الدكتور بدوي في كتابه ابن تيمية ومقاصد الشريعة حيث انتقد مذهب ابن عاشور ومضمون هذا الانتقاد أن ما قرره ابن عاشور يتصور وقوعه إذا ما كان مسموحا للعامي المقلد أن يتصرف في الشريعة بتشهيه وهواه. والحاصل أن اعتبار المقاصد الشرعية لا يدخل فقط في عمل المجتهد أو المفتي أو القاضي بل إن اعتبارها ملزم لأدنى المسلمين فهما وعقلا. فلو لم يكن من اعتبارها إلا تحقيق الغاية من الخلق المتضمنة في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكانت مراعاتها لزاما لكل إنسان لما في ذلك من مصلحة الضارين إذن فالعامي مطالب بإدراك الحد الأدنى من مقاصد الشريعة حتى تجري تصرفاته على موافقة تامة لقصد الشارع ولا يخفاك أن حديثا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إنما الأعمال بالنيات يدل على العموم لأن العمل إن كان مبنيا على أصل صحيح كان منجيا عند الله تعالى وإن كان مبنيا على اصل فاسد فبالضد كما قال الإمام الشاطبي فإذا كان هذا حظ العامي فما حفظ المجتهدي أو المفتي قرر الإمام الغزالي رحمه الله أن المقاصدة هي قبلة المجتهدين من توجه إلى جهة منها أصاب الحق وقال ابن السبكي مبينا شروط المجتهد واعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياء أحدها التأليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقر الثاني الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق الثالث أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشارع من ذلك وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل وإن لم يصرح به ويزيدك توثقا من الأمر أن الشاطبي رحمه الله قرر أن درجة الاجتهاد لا تحصل إلا لمن اتصف بوصفين أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها ولك أن ترجع إلى كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للعلامة بن عشور فقد أبرز فيه خمسة أنحاء تجعل المقاصد بالنسبة للجهاد بمثابة الروح للجسد هذه الروح تنفصل عن الجسد في حالات منها أولا أن إهمال مقاصد الشريعة بالتحيل على أحكامها من خلال إظهار العمل غير المشروع في صورة العمل المشروع يوقع تناقدا بين مقصد الشارع ومقصد المكلف والأصل أن كل عمل خالف مقصود الشارع فهو باطل ثانيا يتوسع البعض في إعمال القياس الذي هو اعطاء حكم قضية ورد فيها نص في الكتاب والسنة لقضية لا نص فيها لاستوائهما في العلة. يعني هناك قضية ورد حكمها منصوصا عليه في القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبني هذا الحكم على علة معينة. هذا الحكم بني على علة معينة. ثم وجدت قضية أخرى لم ترد في القرآن، ولا في السنة ولكن لها نفس العلة التي في القضية المنصوص عليه فيعطي مجتهد القضية الثانية حكم القضية الأولى إلا أن الغلو في استعمال القياس الذي هو عملية اجتهادية دون اعتبار للنصوص ودلالاتها التي هي جزء من أصول الفقه يقحم في الشريعة ما ليس منها وهذا ما أوقع كثيرا من الناس في البدع التي لا أصل لها خاصة في أبواب العبادات كما قال ابن تيمية رحمه الله ثالثا اعتصار ألفاظ الشرعي لتحقيق مصلحة متوهمة غير حقيقية وفي ذلك يقول ابن عشور رحمه الله ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل في خدخاض من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة في اعتصار الألفاظ ويوجه رأيه إلى اللفظ به رابعا الجمود على ظاهر النص أو التوسع في مدلوله حتى يخل المعنى بالنص أو العكس كما قال الشاطبي رحمه الله يجعل الشريعة غير منتظمة ومتناقضة وهذا ما يطعن في خاصيتين شموليتها واستمراريتها بحيث تفقد قدرتها على إيجاد احكام للقضاء المستجدة التي تطرأ على حياة الناس أفرادا وجماعات خامسا إهمان المقاصد يفقد المجتهد القدرة على ترجيح وتغليب دليل على دليل في حال تعارضهما فلا يبقى للعملية الاجتهادية أي معنى فمتى قصر فهم المجتهد ثابت عجزه عن الترجيح بين الأدلة المتعارضة رغم أن هذا التعارض ظاهري فقط وليس حقيقيا فالمقاصد هي التي تكسب المجتهد ملكة الإنصاف في ترجيح الأدلة بعضها على بعض كما قال ابن عاشور رحمه الله ولكي تفهم ما أريد منك هنا فلتعلم أن التعارض بين الأدلة والنصوص معناه أن يختلف مقتضى دليلين حول أمر واحد فيقتضي أحدهما بخلاف ما يقتضيه الآخر فيلجأ المجتهد إلى ترجيح أحدهما على الآخر بإحدى طرق الترجيح أو إلى الجمع بينهما بإحدى طرق الجمع ومن بينها مقاصد الشريعة أو يتوقف نهائيا فلا يرجح أحدهما على الآخر ولا يجبع بينهما وكما قيل بالمثال يتضح المقال وسأمثل لك للترجيح بين دليلين استنادا على المقاصد وللجمع بين دليلين استنادا إلى المقاصد كذلك فنبدأ بقضية الترجيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها سكوتها فأنت ترى أن الحديثين محلهما واحد، وهو الولاية في نكاح المرأة البالغة، غير أن الأول يوجب الولي بحيث يبطل النكاح بدونه، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي, والشافعي وغيرهم من الأئمة رضي الله عنهم أجمعين، أما الحديث الثاني فيفهم منه أن تعقد المرأة لنفسها إذا كانت عاقلة دون ولي، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه نريد الآن أن نرجع أحد المذهبين على الآخر بطريقة مقصدية فكيف السبيل إلى ذلك؟ من القواعد المقصدية التي قررها العلماء قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح معنى هذه القاعدة أن عادة الشريعة أن تعتني بدفع المفاسد أكثر من اعتنائها بتحصيل المصالح ومن أصول الشريعة كذلك سد الزلائع أي منع العمل المشروع إذا كان مآله إلى مفسدة متحققة. ومن قواعدها الأصولية إذا جمع مبيح وحاضر غير جانب الحاضر والحاضر هو المانع المحرم. وإذا طبقت هذه القواعد على الحديثين ماذا يكون؟ يكون الحديث الأول فيه درء مفسدة باشتراط الولي في أركان النكاح، والمفسدة المتوقعة هي ألا تتزوج المرأة من كفء لقلة خبرتها أو سريع تأثرها فإنها تحتاج إلى من يعرف أحوال الرجال لكي لا تقع في هذا المكروه أما سد الذريعة هنا فإنه لو أبيح للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها لادى ذلك إلى مفسدة أكبر مما يتحقق من المصالح وأما قاعدة اجتماع المبيح والحاضر فإن الحديث الأول يحظر نهائيا على المرأة أن تزوج نفسها أما الحديث الثاني فيبيح لها فتعارض الأمران فقدم الحاضر على المبيح أما الحديث الثاني ففيه مصلحة حرية التصرف وتحصيل منفعة مالية واستمتاع بالزوج وهذا لا دخل للولي فيه إذن أنت ترى أن الحديث الأول الذي يوجب ويشترط الولي في النكاح يمنع المفسدة المتوقعة ويسد ذريعة نتائج الضارة بالحياة الزوجية ويقدم جانب الحذر بينما الحديث الثاني يلتفت إلى المصلحة التي تجنيها المرأة ولا يلتفت إلى ما يمكن أن يقع من ضرر على المرأة بتزويج نفسها بغير ولي لذلك العلماء الذين أخذوا بالحديث الأول قالوا لا يجوز للمرأة بتاتاً أن تزوج نفسها بغير إذن وليها بينما أبو حنيفة كما تقرره كتب مذابه يقول أن المرأة إن زوجت نفسها بنفسها فنكاحها صحيح لكن يستحب لها أن تجعل نفسها ولياً صيانة لنفسها من الابتذال فأنت ترى أن هذا المعنى عندهم مراعاة المفسدة فيه ضئيل جدا بعكس المذهب الأول لذلك فقدم مذهب الجمهور أو رجح مذهب الجمهور على مذهب أبي حنيفة والآن أمثل لك للجمع بين دليلين استنادا إلى المقاصر المقصود بالجمع العمل بالدليلين معاً والتأليف بينهما بشرط أن تتحقق حجيتهما وصحتهما وأن لا يعارض الجمع بينهما نصاً أو يُبطل مقصدا وأن لا يتأخر أحدهما عن الآخر حتى لا يكون ناسخا مزيداً للعمل بحكمه وأن يكون هناك مجال لتأويل النص بما يوافق مقاصد الشريعة وأنت تعلم قصة عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق على المسلمين بقوله لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة فقد خرج صحابة تابعا لهذه العزيمة فأدركهم العصر فنزل بعضهم وصلى ولم يصلي البعض إلى حين ورودهم ديار بني قريدة وهذه الرواية في البخاري وفي رواية مسلم فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريدة وقال اخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت قال فما عنّف واحداً منهم؟ قد تقول ما علاقة هذا الاختلاف في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى بني قريضة بالجمع بين دليلين؟ الجواب أو تسمة سؤالك نحن أمام اختلاف في الفهم لا اختلاف في الدليل فما علاقة هذا بالجمع بين الدليلين بمقاصد الشريعة؟ اعلم وفقك الله؟ أن القصد ليس بيان اختلاف الصحابة في التطبيق بل القصد هو عارض هذا التطبيق لحديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من فاتته صلاة العصر حبط عمله فهذا تعارض واقع بين نصين بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وبين فوتي صلاة العصر الجمع بين الحديثين اعتبارا لمقاصد الشرع هو أن بعض الصحابة ذاق عليهم وقت العصر قبل بلوغهم تخوم بني قريضة فنزلوا وصلوا وقالوا إن النبي عليه السلام أراد منا سرعة الخروج لذا فالإسراع بالخروج يحفظ أداء الصلاة في وقتها بينما البعض الآخر أدركهم العصر وهم في ديال بني قريضة لأنهم انتثلت النص بلفظه مراعاة لمقاصد الشريعة كما فعل الأولون من أداء صلاة العصر حفاظا على مقصد الشارع من أداء الصلاة لوقتها وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا على مقصد وجوب طاعة ولي الأمر فأنت ترى الآن كيف أن مقاصد الشريعة مسلك من مسالك الجمع بين النصوص أو الترجيح بينها وهذا ما يثبت لك قيمتها التشريعية في استنباط العمل أو استنباط الحكمي والعمل بها وما كلفتك هذا العناء إلا ليثبت في نفسك أن المقاصد هي مدار العمل بالأحكام لكن إياك أن يسبق إليك أن هذا الحديث عن المقاصد يبرر موقف بعض المغالين في العمل بها الذين بلغ بهم الأمر إسقاط بعض الأحكام بدعوى التغير ومراعاة المقاصد بل إن العمل بالمقاصد له شروطه وضوابطه التي لا يستقيم إلا بها فأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الحصة حققت غايتها وبلغت مقصودها وإلى اللقاء إن شاء الله في الحصة المقبلة مع موضوع التعليل وعلاقته بمقاصد الشريعة والحمد لله رب العالمين